غير المغضوب عليهم ولا الضغطين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُمُورُ أَفْتَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَفْتَرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاءَكَ فَعَدَلَكَ في تكتبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كرام كاتبين، يعلمون ما تفعلون. Nem látja, hogy a يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن لله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا ولي الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدِنا الصراط المستقيم صراط الذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَأَيْرِ الْمَرْضُونَ عَلَيْهِ وَالنَّصْرَ وأنتحل بهذا البلد ووالدي وما ولده لقد خلق الإنسان في كبده فيحسه أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدًا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنًا وَلِسَانًا وَشَفَتَئًا وَهَدَيْنَاهُ مَجْدًا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةً وَمَا أو إطعام في يوم ديم سغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مكربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ غُلَائِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ